في الكتاب في الأرض مرتين مرتين ولا تعلون علوا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباد الله أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا ثم وَاَمْدَدْنَا لكم الْكَرَةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَاَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا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 من مل الكافرين إن هذا القرآن يهدي اليه أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما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 وَمَا كُنَّا مُعذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولَنَا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهِلِكَ قَرِيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِّيَهَا فَفَسَقُوهُ فِيهَا فَحَطَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِنَا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 كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقلهما وفيا ولا تنهرهما وقلهما قولا كريما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 إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا، وإما تعذب عنهم بتياء رحمة من ربك ترجوها، فقل لهم قولا من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 أنكم خشية إهلاك نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا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 العهد كان مسؤولا وأوف الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا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 121. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا 122. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لا تقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلية كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه و تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن ولكن لا تفقهون تسبحهم إنه كان حليما غفورا.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 قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُواً مُبِيناً رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعضا من النبيين على بعض واتينا داوود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون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 ما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس قالا أسجد لمن خلقت طينا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 واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بِخَيْلِكَ ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال ولأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غررا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان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 أم أنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم طاصفا فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة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 فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَ إلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا ضَيْرًا وَإِذَا الَّتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَتَنَكَ لَقَدْ كِتَّتَ تَرْكَنُ إلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا الَّذَّقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاتِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ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 وقل ربي أدخل لي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرضناه بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤساه قل كل يعمل على شاكلته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 لا تجد لك به علينا وكلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرة قل إن اجتمعت الإنس والجن على أي يأتون بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض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 من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائم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 وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءه الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول قل لو كان في الأرض ملاك يمشون مطمئنين لنزلنا لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له على وجوههم عميا وبقما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا خلق جديدا أو يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجل لا قريب فيه فأبى الظالمون إلا الكفراء قل لو أنتم تملكون خزائن رح ربي إذا لمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ فقال له فرعون إني لا أظنك إني لا أظنك يا موسى مسحورة قال لقد علمت ما أنزله أولئك إلا رض السماء والارض بصائر, بصائر وإني لا يا فرعون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 أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن تدعوه فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك